هذا يفهم أن هذا أعلى درجات الإسلام لو أخذناه دون أن نفسره بالنصوص الأخرى أو بقواعد تفسير النصوص والتي جهلها كثير من الناس اليوم الذين صاروا يخطئون العلماء ويخطئون الأمة ويخطئون السلف هم الذين جهلوا مثل هذه القواعد كثيرا من الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره نجد أن له قواعد فمثلا في هذا الحديث نعلم أن خير الإسلام أركانه الكبرى أليس كذلك أعلى درجات الإسلام أركانه الخمسة فهل إطرام الطعام من أركان الخمسة إذن ما معنى أن يكون خير الإسلام كأنه يقول أفضل الإسلام أن تطعم الطعام من هنا نتنبه إلى قاعدة في تفسير النسوس وهو أنه أحيانا يأتي اللفظ ولا يراد به العموم فمثل الأفضلية هنا إما حسب حال السائل كأن السائل ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شحيح أو يخشى أن يقصر في طعام فأراد أن يوجهه إلى يكون هذا خير لكن ليس الخيرير المطلقة لماذا قلنا ليس الخيرير المطلقة؟ لأن الخيرير المطلقة ورد في نصوص الأخرى وهي أركان وهذا أمر قاطع ليس أفضل من شهادة الليلة لله والمحمد للرسول الله وإقامة الصلاة فإذا نرد النصوص الأخر هذا الأمر الأمر الآخر أحيانا يكون مثل هذا اللفظ بحسب يعني حال الأمة فمثلا قد يكون في وقت الحديث الناس في مسغبة فيكون أفضل القربات إطعام الطعام فهذا من, من الشكمة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال مثلا تكون من الحكمة أن يجيب فيما يدفع الأمة إلى دفع المسقبة عن الناس وإطعام الفقراء وأحيانا يكون يقصد به بعد الفرائض بدلالة خارجية لا ينزمنا أن تلكون الدلالة في الحديث نفسه لأن الإسلام يوخذ مجموعه كله فإذا وردنا نص موهم مثل هذا نرده للنصوص الأخرى نفسره بالنصوص الأخرى فالنصوص الأخرى دلت على أن الإسلام أركانه أفضل من بقية أعماله منها طعام الطعام فدل هذا على أنه بعد الفرائض ربما يكون المقصود به بعد الفرائض أن تطعم الطعام وتقرأ السلام أو أن يقصد به أن أعم المنافع العامة في أعمال الإسلام هذه, هذه الأنواع المنافع العامة يعني السلاة مثلا خاصة غالبا شادة ليلة محمد رسول الله طبيعي شاء الزكاة في الغالب أن تخصص فئة معينة الحج لك الصيام لك لكن الأعمال أعمال الإسلام العامة التي أنفع عموما خير يعني في نفعها لعموم الناس هو أشياء السلام وإطعم الطعام أقول هذه وجوه من وجوه التفسير ليس، ليست على سبيل الجزم إنما أردت أضرب بها مثلا على أنه مثل هذه النصوص لا بد أن نأخذ بالاستدلال بها على الطرق الشرعية والقواعد الشرعية بأن نردها إلى القواعد العامة نردها إلى النصوص الحاكمة ونردها إلى أيضا النصوص المفسرة لها نردها إلى أسبابها قد يكون حديث له سبب أحيانا وهكذا نعم وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وخرج ابن مرضويه نعم هذا قبل أن نخرج منه في الحقيقة فيه فائدة عظيمة طبعا الحديث عشان المعلق لم يبث في مدى صحة لكنه اعترض على ادعاء الصحه له في المستدرك لكن مع ذلك له حديث له يعني ما يشهد لمعناه من احاديث اخرى فقوله فمن تفص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه ف الاسلام يعني ينقص ويزيد بحسب العمل بأعمال الإسلام في الجملة لكن ومن يتركهن يعني مجموع خصان الإسلام مجموع يعني أعمال الإسلام ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره هذا له شواهد تدل على مثل هذا النص لو قدر النص حديث ما يصح والحقيقة ما تسع لي الوقت لأبحث عمد صحة الحديث وإن كان يترجح صحته لكن أقول أنه دليل على أن الإعراض عن الإسلام بالكلية يخرج المسلم أو يخرج الفاعل من الإسلام وفيه رد على المرجعة ومن وافقهم من المتسبين للسنة خاصة في ما يثار في الآون الحديثة من بعض طلاب العلم الذين أثاروا هذه القضية وقالوا أن العراض الكلي مع بقاء العراض العملي مع بقاء أصل الإمام في القلب والإقرار واليقين ونحو ذلك لا, يد... لا يخرج المسلم من الإسلام أقول العكس هو الصحيح لأنه وردت نصوص كثيرة تخرج المسلم بما هو أدنى من ذلك من الإسلام كترك الصلاة الكلية أو ترك أركان الإسلام على أعمال الظاهرة من الكلية أو ترك الإسلام جملةً وهو الإعراض الكلي فيها دل كثيرة على أنه يخرج من الإسلام وأن مجرد الدعوة لا تكثير بل ذكر بعضه العلم هذا في الحقيقة إذا أملتموه تجدون له وجه من الصح أنه لا يتصور أن إنسان مسلم يترك الإسلام بالكلية ما يعمل أي شيء من الإسلام هل, هل يتصور هذا؟ لا يتصوره على هذا يعني ينبغي أن نعرف أنه أن الذين قالوا بأنه يمكن أن يبقى مسمى الإسلام أو الإيمان الذي تكون به النجاة لمن أعرض عن الدين بالكلية أنهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيم وقال به بعض المنتسبين للعلم وللسنة في العصر الحاضر وهم من تعرفون وهم من هنا أحب أن ننبه إلى خطأ إذا وقع فيه بعض طلاب العلم هؤلاء الذين قالوا هذا قول ينتسبون للشيخ الإمام رحمه الله وهو إيمان من أمنة السنة له فضله وقدره وينفغي لأهل السنة والجماعة أن لا يقدح في علمه ولا في أمانته ولا في ددينه وعقيدته أما أن يكون منه كغيره من العلماء شيء من الزلات فهذه لا تستوجب أن يعني يخرج من السنة أو يقدح فيه أو يقلل من شأنه وعلمه ولو لم يكن من نفعه للسنة إلا أن كان جبهة يعني قاوم كثير من البدع والأهواء في الشام ونصر الله به السنة في الشام فهو يمثل أهل السنة والجماعة في العصر الحديث بكل معاني الكلمة ونفع الله بعلمه وجهده ودعوته في بلد الشام وما حوله وبالعالم كله فمن الـ يعني الـ الـ من الـ أقول من الخطأ والإثم أن نستهدف لهذا الرجل أنا تكلم في هذا لأنه بعض الناس مع الأسف يجروا عليه إما لأنه خالف بعض أصول السنة في هذه المسائل في مسائل الإيمان مع أنه ما خالف الأصول هو حقيقة فخالف في التطبيقات وكذلك تلاميذه أو بعض تلاميذه الذين أثاروا هذه القضية ونسبوا الإرجاء نعم هم أفطأوا ووافقوا المرجعة لكن أقول بعد تأمل أني وجدت أنهم لا يخالفون أهل السنة والجماعة في القواعد إنما خالفوا في التطبيقات وإن كان بعض الناس يلزمهم بأنهم ما ماداموا خالفوا في التطبيقات انتقبت قواعدهم فهذا للإلزام قد يلزم وقد لا يلزم ولازم المذهب ليس بلازم فأنا عرفت وأتأكد من خلال كتاباتهم والشهود عليهم ومن خلال ما أقر به على أنفسهم قديما وحديثا أنهم يقولون بالأصول التي يقول بها للسنة والجماعة من معنى حقيقة الإيمان وتعريف الإيمان دخول الأعمال في مسمى الإيمان أن الإيمان يزيد وننقص وأنه يجزل ستنا في الإيمان هذه قواعد مساء الإيمان قواعد مساء الإيمان هي هذه ويقرون بها ولا يزالون لكن عند التطبيق فعلا نقبل بعضها فهذا زل وخطأ لا يقرون عليه لكن لا يجار عليهم أيضا ويظلمون ويخرجون من السنة كما فعل بعض المتعجلين فهم لا ينزلون بحمد الله من المعدودين من أهل السنة والجماعة ومن خيار الدعين للسنة والمنافعين عنها ولهم من الجهود ما يجب أن يذكر ويشكر هم وشيخهم والشيخ الألباني رحمه الله نعتبره من شيوخنا وإمتنا في هذا العصر وندين الله بذلك في الجملة هذا في الجملة أما ما وقع من زلات فهذا أمر يقع فيه كثير من أهل العلم قديما وحديثا وأنا تحدثت عن هذا بهذه المناسبة وهي مسألة أن العراب الكل يخرج من الإسلام والإيمان وأن الذين خلفوا في ذلك فعلا خلفوا أهل السنة والجماعة فإن كان خال... الذي خالف يعد من أهل السنة والجماعة فهذه زلة يجب أن ينصح في تركها ولا يتابع عليها وإن لم يكن من أهل السنة والجماعة فهو من المرجعة يوافق المرجعة في أصولهم نعم خرج ابن مردوي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر وتسليمكم على أنفسكم وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم وفي إسناده ضعف ولعله موقوف وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم والجهاد سهم وصوم رمضان سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وخاب من لا سهم له وخرجه البزار مرخوعاً والموقوف أصح ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث, عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أبو يعلى الموسلي وغيره والموقوف على خذيفة أصح قاله الدار قطني وغيره فقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام لماذا هنا فسر قوله الإسلام ساهم يعني الشهادتين لأنه عد بعد ذلك أعمال الإسلام الأخرى فدلل بذلك على أن المقصود به الشهادتين لأنها رأس الإسلام في الحينما ذكر الصلاة قال الإسلام ساهم وصلت ساهم ثم ذكر بقية أركان الإسلام وأعمال الإسلام فإن السياق دل على أن المقصود بالإسلام هنا رأس الإسلام رأس الإسلام وهما الشهادتين نعم وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكذلك قاله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكذلك يعني نصوص كثيرة ذلت على أن الترك ترك المحرمات داخل في الإسلام لأن الإسلام مجموعة الأعمال الواجبات فعل الواجبات وترك المنهيات نعم وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ويدل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح ترج والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم زاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده سنت بارك الله فيك عند هذا الحد وصلى الله عليه وسلم وبرك الله عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعي نستعرض ما يوجد من أسئلة يقول أنك ذكرت أن بعض طلاب العلم يتعجل ويطلق على طلبة الشيخ الألباني أنهم مرجئة أو يخرجهم من السنة وأن هذا خطأ فلذلك فإن بعض هؤلاء يرمون من خلفهم بأنهم أهل تكفير على حال هذا كله من العدوان يعني كله من العدوان والبغي إطلاق أهل السنة على بعضهم بأنهم مرجئة واطلاق بعضهم الآخر على أنهم مكفرة في أمور اجتهادية هذا كله من البغي والعدوان أو من الجهل والتأول فالأمور فيها خلط قد يكون فعلا بعض الذين يسلكون هذه المسالك من يبالغ إلى أن يوافق المرجع أو يقول بالأرجاء وقد يكون منهم من يبالغ إلى أن يقول بالتكفيك فلا نستطيع أن يعني نحكم حكما قاطعا على أن من رمى هؤلاء بأنهم مكثرة يكون مخطئ قد يكون بعضهم مكثرة ولا أن من رمى أولئك على أنهم مرجئة أن نكون مخطي على كل جهة من كل وجه قد يكون في بعضهم من يميل الأرجاء لكن هتكلم في مجملات الأمور عن أشخاص المشاهير في مجملات الأمور في الأشخاص المشاهير من طلاب العلم طلاب العلم من أهل السنة والجماعة الآن حتى وإن قال بعضهم في بعض فكلهم عندنا أهل السنة ومن أخطى عندهم فهم منهم فهم تأول ولا يخرج عندنا من السنة وإن أخرجه الطرف الآخر فهذا كما قلت مما يحصل بين المؤمنين وبعضهم قد يبغي على بعض أو يجهل نعم فضل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الاعتقادات الباطنة فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قد الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 وبالآخرة هم يوقنون والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر خنف يعني أنه مستأنف لم يصدق به سابق قدر من الله عز وجل وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر نعم قبل أن ندخل في تفسير ما بقدر فهمنا من هذا الكلام أن الإيمان إذا جاء مع الإسلام فإن الإيمان يعني إذا جاء تفسيره مع الإسلام كما في حديث جبريل يعني جاء في, مكان في, في قول مواحد فسر الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء فالإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في الاعتقادات الباطنة ما نسميه العقيدة ولا يعني ذلك حصر الإيمان على ذلك أن العمال لا تدخل لمسمى الإيمان لا يمكن ذلك لماذا؟ لأن هذا عندما نريد أن نفسر الدين كله ولذلك جاء في آخر الحديث قولنا بصر الله سلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم اعتقادا وعملا فإذا إذا جاء الإسلام ذكر الإيمان مع ذكر الإسلام في موطن واحد في سياق واحد فإن الإيمان يخص الاعتقادات والإسلام يخص العمال إذا انفرد كل منهما عن الآخر لا بد أن, أن الإيمان يستلزم الإسلام بالضرورة وكذلك الإيمان غالباً, يتضم الإسلام غالبا يتضمن الإيمان إلا في حالة غيبية وهي النفاق ولذلك هذا أمر لا يتعلق به حكم كون الإسلام لا يلزم في عمل الفرض أن يتضمن الإيمان هذا أمر غير معلوم لدينا في حالة النفاق الخالص المنافق الخالص الذي يعمل بالإسلام وليس بمؤمن هذا لا نستطيع أن نطلع على قلبه فيبقى لنا الحكم الآن إنها الإيمان يستلزم الإسلام وهو من وجهه والإسلام يستلزم الإيمان ويتضمنه من وجهه أيضا. فكل منهما فيه صفة الاستلزام والتضمن إذا أطلق إفرده لوحده أو لوحده نعم والإيمان بالقدر على درجتين طبعا الدرجتان هما يعني ما يسمى مراتب القدر العلم والكتاب نعم نعم الإحسان يدخل في الإيمان والإسلام لكن هو خص مع الإيمان لأن الإحسان هو الإتقان فهو وصف يشمل يدخل في الإسلام والإيمان هو يتعلق لحقيقة التدين يعني الدين لا يصح إلا لكن الإحسان نوعا الإحسان بمعنى يعني العمل بمقتضى الشرع هذا لا صح الدين إلا به والإحسان بمعنى الإتقان فهذا ربما يصح الدين بدونه من حيث الإجزاء مثال ذلك الصلاة الصلاة يعني ممكن نطبقها على نوع من, النوع من أنواع الإحسان فالإحسان الذي هو بمعنى التزام الشرع لا تصح الصلاة إلا به والإحسان بمعنى الإتقان الذي هو الخشوع والتأمل ونحو ذلك هذا لا يؤجر المصلي إلا به لكن يسقط عنه البعاء الفرض وعلى هذا فإن الإحسان يدخل في الحقيقة في الإيمان وفي الإسلام لكنه أقرب إلى لأن أكثر معاني الأحسان تتعلق من الأمور القلبية التي هي في الإيمان الله أعلم أقول إن الإيمان القدر قال هنا على درجتين يقصد بالدرجتين الدرجة الأولى العلم والكتابة لأنه سيذكر ذلك إجمالاً دون تفصيل الدرجة الأولى سيذكرها هي العلم والكتابة والدرجة الثانية هي المشيء والخلق فدمج مراتب القدر الأربع في درجتين فجعل المرتبتين الأوليين درجة والمرتبتين الأخرين درجة نعم. والإيمان بالقدر على درجتين إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاثهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وعمر بن عبيد وغيره وقد قال كثير من آئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفروا يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفير فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصم لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء نعم تكثير المتأخرين وليس الأوائل أما الذين أنكروا العلم فلا شك فيه كفر لأنه هذا انكار للمعلوم من الدين بالضرورة وإنكار لوصف كمان لله عز وجل لا ينفك عنه العاقل فضلا عن المتدين أما الأخلاف فهو في من أنكر ما دون المرتبتين الأولين من أنكر ما دون العلم والكتابة لتأول أيضا أما إن كان غير متأول فإنه يلزمه الكفر لكن التأول وارد خاصة عند القدرية الثانية قدرية المرتزلة فإنهم يعني لا ينكروا انكارا صريحا عندهم تأول وهذا التأول رغم أنه يلزمهم بإلزامات باطلة إلا أنه لا يقعهم في الكفر الصريح نعم وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيره ما من آئمة الإسلام فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل وني وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم نعم يعني المقصود بالإجماع هنا أن الإيمان قول وعمل ونية الإيمان يشمل الاعتقادات والأعمال وأن الأعمال كلها داخلة فمسمى الإيمان هذا في الحقيقة اتفاق عند السلف بل هو إجماع قد يقول قائل هناك من من المنسوبين عن السلف من قال بغير ذلك كأبي حنيفة وشيخة وبعض كبار الأحناف العلماء منهم نقول نعم هذا قول لاعتبار له لماذا؟ لأمور اولا أنه خالف الإجماع وخالف الإجماع لا ينقض الإجماع لا سيما إذا كان القول بدعة وهي من العالم زلة والأمر الثاني أنها زلة من هؤلاء العلماء فالزلة بمثابة القول الشاد والقول الشاد بالاعتبار له في خارق الإجماع الأمر الثالث أن هذه القضية مشهورة من القضايا الغامضة يعني ما معنى مشهورة؟ يعني بمعنى أن أدلتها قوية والقول فيها ظاهر ومعناها مفهوم حتى عند عامة المسلمين فليست من القضايا القطعية الغامضة مثل مسألة الرؤية فيها غموض على عامة المسلمين فيها غموض على غير المتخصصين ومع ذلك هي قطعية لكن نقول لو أن الإنسان جهل الحكم فيها ما نآخذه حتى يعلم أما مسألة أن الأعمال من الإيمان هذه يعرفها العام الذي لا يتفقى في الدين يعرفها لأنه يعرف مطلوب منه أن يعمل هذه الأعمال وأنها من الإيمان وأنه يعملها بمقتضى الإيمان فهي من الأمور الشهيرة واضحة البينة التي من قال بخلافها فقد شذ أو زل والشدود والزلة لا تنقو الإجماع بهذا عند هذا المقطع نقف لأنه إن شاء الله سنبدأ في من بداية المقطع فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أي المقطع مترابط مع ما بعده يكونه موقفنا للدرس القادم إن شاء الله قد وصلنا إلى صفحة 104 سيدخل الشيخ الآن في الجامعة في مسألة الإسلام والإيمان وقبل أن نقرأ الشرح نحب أن نشير إلى فلاصة الموضوع من أجل أن نفهم سياق كلام الشيخ وهي أن الموضوع الفرق بين الإسلام والإيمان هو الأصل وهو الراجح يعني بمعنى أن التفريق بين الإسلام والإيمان هذا هو الذي تقتضيه النصوص وهو قول جمهور السلف وهو الراجح وهو مقتضى تفسير النصوص بعضها ببعض وهناك طائفة من السلف قلة ما فرقوا بين الإسلام والإيمان ولهم أدل مجملة لهم أدل مجملة في الحقيقة أما الأدل مفصلة فهي تفرق بين الإسلام والإيمان من وجه وتجمع بينهما من وجه ولذلك لا بد من إشارة إلى المراتتين اولا أن الإسلام إذا انفرد بد أن يدخل فيه الإيمان والإيمان إذا انفرد بد أن يدخل فيه الإسلام لكن إذ اجتمع الوصفان قيل الإسلام والإمان إذا اقترنا أحدهما بالآخر في السياق فإن لكل واحد منهما دلالة على الدين إذا اقترنا اجتمع فيهما الدين ودل كل واحد منهما على معنى إذا اقترنا الوصفان الإسلام والإيمان فإن الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والايمان ينصرف الى الاعمال الباطنه الاعمال القلبيه التصديق القلب هذا امر الاخر انه لابد ان بين المدلول اللغوي وبين المدلول الشرعي هذا امر ضروري المدلول اللغوي للاسلام والمدلول اللغوي للايمان مدلولا قد يزيد وقد ينقص عن الحد الشرعي أما المدلول الشرعي للايمان والمدلول الشرعي للاسلام فلا جد من ضبطه بالنصوص ولذلك أخطأ الذين حصروا الإيمان بالتصديق على أنه بزعمهم هو المعنى اللغوي للإيمان فإننا نقول لهم لا أن المعنى أو المفهوم الشرعي للإيمان خصص بمعاني غير المعنى اللغوي فجاء الإيمان دال على الدين كله الذي يشمل اعتقاد والقول والعب وكذلك الإسلام الإسلام قد لكله مدلولات لغوية أخرى غير مفهوم الشرعي فالإسلام إذا أصدق بالمفهوم الشرعي فلابد أن يعني الدين يعني الدين لما فيها الإيمان ولذلك لا يصلح أحد الوصفين بدون الآخر فإنه إذا انتفى الإسلام في شخص انتفى عنه الإيمان وإذا انتفى الإيمان في شخص انتفى عنه الإسلام هذا هو الأصل ومع ذلك عند التفصيل قد نقول أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لأن المنافق يخرج لكن هذا أمر قلبي غيبي نقرره علما ولا نعلمه في عالم الشهادة هذا أمر عندما نقول كل, مسلم كل مؤمن مسلم وطبعا هذا ضروري المؤمن للمان الشرع لابد أن يكون مسلم وإلا ما صح أن يكون مؤمن لكن ليس كل مسلم مؤمن أيضا هذا فيما يتعلق بمصيره وحاله الغيبية نقول يحتمل أن يكون غير مؤمن إذا كان منافقا خالصا لكن لا نستطيع أن نصف معينا بأنه مسلم غير مؤمن وإلا أرتد فعلى هذا يبقى وصف المنافقين الخلص وصفهم بالإسلام وحتى وصفهم بالإيمان لأنهم يداموا ما عملوا بكل نواقض الإيمان فلا نستطيع أن نقول بأنه ليس مؤمنين فعلى هذا أقول ما, ما يقوله أهل العلم وهو حق إنه ليس كل مسلم مؤمن هذا صحيح لكن في حكم الله وحكم الله غيره يعني بمعنى قد يموت وهو عند الله عز وجل غير مؤمن لأنه منافق والمنافق الخالص لا يعلمه حاله إلا الله عز وجل نعم نعم طبعا الحسان نعم لا, لا يمكن أن يكون إلا من مسلم مؤمن لا يمكن أبداً أن يكون ثمر لهم جميعاً صحيح. صحيح لا يمكن أن يكون الإحسان إلا من, من جمع بين الإسلام والإيمان ولذلك المنافق غير محسن وإن وصف وصف الإسلام العام نعم شيخ هل يصفنا ذاتك عن بعض لأنه مختكب كبير كالذاني والسالة أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام يعني بعضهم قال لها لحظة الفعل لحظة ارتكاب الكبيرة بعضهم يقول أن الإيمان يزول ويرجع هذا سيئة نعم قال بعضها العلم لكن أنه يصح لا يبقى عنده أصل الإيمان لكن ينتفي عنده, عنده ثمرة الإيمان ولوازل الإيمان يعني معنى تلك اللحظة التي يقوم فيها بالكبيرة التي نوها عنه نبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا الإيمان المطلوب شرعا نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن راجب رحمه الله تعالى فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان نعم هنا هو هنا في السؤال لا على سبيل تضعف القول هو يريد أن يقوي يقرر القول الحق لأن هذا هو القول الحق فقوله فإن كهل يبدو لي ما قصد به تضعيف القول إن ما قصد به فقريره كما سيأتي أن الحديث فرق بين الإسلام والإيمان وأن هذا هو الصحيح وهو الوجه الذي اتفق عليه جمهور السلف إلا قلة كما سيأتي والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية وان الاعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وحكى الشافعي على ذلك اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم طبعا هذا الكلام لا علاقه له بين بين التفريق بين الإسلام والايمان أو الجمع بينهما يعني كون السلف اتفقوا على أن الايمان قول وعمل على ان الايمان قول هذا لا دخله في التفريق يعني السلف جمهورهم الذين قالوا بالتفريق بين الإسلام والايمان والقلله الذين قالوا بعدم التفريق كلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل منية لأن ظاهر الكلام كأنه يشعر بأن هناك من يخالف في هذا الأصل وليس الأمر كذلك كما أن كلام الشيخ قد يشعر بأن الذين لا يفرقون لا يقولون بهذا القول والصحيح أنهم يقولون به حتى وإن سواء فرقوا أو لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان نعم فأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادت وأيوب السخياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم وقال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره ومن هذا القول ما أعرفه إلا في آخر القرن الأول ولا اشتهر إلا في بداية القرن الثاني نعم إلا أقصد, أقصد إخراج الأعمال من الإيمان ما عرف هذا إلا في عهد تابع التابعين أو الذين بعدهم أيضا نعم وقال الأوزعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار أما بعد فإن للإيمان طرائض وشرائع وحدوداً وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ذكره البخاري في صحيحه قيل الأمر على ما ذكره وقد دميه الآن رجع الشيخ إلى الجواب على القوم على, على السؤال الإشكال السابق قوله فإن قينا فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قيل الأمر على ما ذكره أي التفريق بين بين الإسلام والإيمان من وجوه لا من كل وجه كما سيأتي والآن سيتحدث الشيخ عن مسألة شهيرة وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان سيتحدث عنها تفصيلا بالأدلة نعم قيل الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى نعم. هنا يعني الشيخ كانه يعني اراد ياتي برادق بمرادف العباره الامر على ما ذكر فان قيل دل دخول الاعمال دل على دخول الاعمال في الايمان أي دخول الإسلام في الإيمان على تقدير الشيخ يجوز ان نقول نضع العبادات بدل الاعمال الاسلام اذا كان يعني عند اجتماع الكلمتين يعتبر الإسلام هو الاعمال الظاهره وان كان يشمل الاعمال القلبيه ايضا فإن هذه النصوص التي ستأتي والتي سبقت دلت على دخول الأعمال أي دخول الإسلام في مفهوم الإيمان نعم. وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وفي الصحيحين عن ابن عباس أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لا لحظة هذا, هذا الدليل أحيانا يستدل به الذين لا يفركون بين الإسلام والإيمان ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان لكن في الحقيقة أنه دليل للجمهور ووجه ذلك ذليل لجمهور السلف الذين يرون الفرق بين الإسلام والإيمان ووجه ذلك أنه لما جاء السؤال عن الإيمان مستقلا يعني ليس معه مسمى الإسلام فسر بالإسلام ما يدل على أن الإيمان إذا انفرد كلمة الإيمان إذا انفردت دلت على الإسلام كما تدل على المعنى الآخر وهو الأعمال الغلبي فهنا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة لأنه لأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان فإذا أما في حديث جبريل فإن سياق حديث جبريل جاء سؤال عن الإسلام وعن الإيمان في مجلس واحد في مقام واحد ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعنى والإسلام بمعنى لاجتماعهما في مقام واحد مقام تعليم لكن لما جاء هنا بيان معنى الإيمان الذي يدل دلالة عام على الدين فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة فسر بالإثنان إذن هذا دليل الجمهور على أنه إذا انفرد أحد الصلاحين دل على الآخر ولذلك لما انفرد الإيمان هنا دل على الأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام وفسر به نعم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ولفظه لمسلم قبل أن نتجاوز هذا في مسألة ما دمنا قريبين من النصوص السابقة نسيت نبه إلى أن هذه النصوص كما أنها دليل على دخول الأعمال هو ما سمى الإيمان وأن الإيمان تدخل فيه الأعمال دخولا بروريا كذلك هذه النصوص أكثرها دليل على زيادة الإيمان ونقصات فالآية دلت دلالة بالمواضحة على زيادة الإيمان ونقصانا ثم الحديث الثاني حديث بهريرة دليل ظاهر بل دليل قاطع على أن الإيمان يزيد وننقص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الشعب بشعب بأنه شعب فمعنى هذا أنه يتجزى وإذا تجزى زاد ونقص ثم زاد على ذلك أنه فسر لأن الإيمان له أعلى وأدنى فكل شيء له أدنى وأعلى لابد أن يكون فيه زيادة ونقص فهذا دليل يعني صريح على زيادة الإيمان نقصانا كما أنه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وكل ذلك من اليدلة على المرجعة مرجعة الفقهاء ومن يعني سلك سبيله نعم الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لمن تفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإن قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها وهذا كاسم الفقير والمسكين فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواعه والحاجات والآخر على باقيها فهكذا اسم الإيمان والإيمان الإسلام والإيمان إذا أفد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل, فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على خدته مضموما إلى الآخر وقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم, لم, لم يرد بالآخر وإذا ذكر أحد الإسمين شمل الكل وعمهم قد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده, من بعده ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفي عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث, وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإيمان أحمد عن عمر بن عبثة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو هما مختلفان؟ طبعا الراجح أنهما مختلفان والقول بأنهما واحد أيضا قول قليل وضعيف ثم أنه أيضا لا, لا بد أن يلتزم لوازم من قالوا يعني من قال من السلف لأن الإسلام والإيمان واحد هؤلاء التزموا لوازم التفريق لوازم التفريق لكنهم أخذوا بالمعنى الأغلب للاصطلاح الشرعي فالمعنى الأغلب للاصطلاح الشرعي أن أحدهم يتضمن الآخر لكن عند التفصيل لا بد من التفريق هذا شيء الشيء الآخر هذا الحديث وغيره حديث عمرو بن عبسة وما سبقه تذكرنا بقاعدة سبقت الإشارة إليها وهي مهمة لسيما في هذا الوقت الذي كثر فيها الخلط والخبط في مسألة الاستدلال بالنصوص عند كثير من مدعي العلم سيما لما ترك كثير من المتعلمين مناهج وطرائق العلماء الراسقين في الاستدلال ومناهج العلماء وطريقهم في استمت... است... الاستمباط من النصوص هذا ال... ال... هذا الأصل الذي حدث الإشارة إليه هو أنه عند الاستدلال في أي نص من النصوص لا بد من استصعاب النصوص الأخرى الدالة على هذا الأمر جواملة أو تفصيلا فمثلا في هذا الحديث فسر الإسلام ببعض معانيه بل ببعض أعماله بل بأمور يسميها الناس جزئية مع الأسف يسمونها جزئيات يعني هنا فسر الإسلام بكف الأذى وتسليم القلب وفسر الإيمان بأن يعني بعد الإيمان بالله ما لا يكتبه فسر أفضل الإيمان بأنه الهجرة إلى أخره هذه المعاني تأتي عند إرادها كما قلت سابقا بحسب الأحوال أحيانا بحسب السائل وأحيانا بحسب المعنى المراد لأن المعنى المراد أحيانا يكون التنويه عنه عند البيان يجعل أن يعني المتكلم فيه طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ينوه عن هذا الأمر لإجلاله وتعظيم شأنه في شيء من الأعمال أيضا أحيانا يكون السؤال على جزء من الأصل ولا يمنع ذلك لغة ولا شرعا يكون الجواب على جزء من الأصل لا مانع من أن يكون الجواب على جزئية من الأصل المطلوب لأن ذلك راجع إلى القصد من الجواب وإلى أيضا السامع والمتكلم ومصلحة الناس أو مدارك المتكلم معه ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأله أحد الصحابة أو غيرهم أو بعض العراب أو حتى من أي سائل يسأل عن أمر فيجيبه بجواب أحيانا مجمل كقوله لمن, لمن يعني طلب منه أن يعلمه ويصيه قال قل أمنت بالله ثم استقم أجابه بكلمة وآخر لما سأل عن الإسلام والإيمان أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مفصل حتى أنه في بعض الأحاديث ذكر الأواني التي تجتنب جاء الجواب بحسب حال السائل ومدارك السامعين فأقول أوعد وأقول ينبغي أن يفهم ذلك الطالب العلمي وهو النصوص الشرعية أحيانا تأتي على أحوال وأحيانا تأتي على يعني مراعات أشخاص وأحيانا مراعات حال الأمة في وقت السؤال وأحيانا مراعات حال الأمة إلى قيام الساعة وأحيانا يأتي الجواب مجمل وأحيانا يأتي مفصل وأحيانا يكون الجواب على جزء من المطلوب فلابد إذن عند الاستقلال بالنصوص من مراعات منهج الاستقلال بأن النصوص يفسر بعضها ببعض ويبين بعضها بعضا ويفصل بعضها بعضا ومعروف هذا في قواعد الاستدلال عند العلماء نعم وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو هما مختلفان فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد منهم محمد بن نخل المروزي وابن عبد البر وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه وأيوب فيه ضعف ومنهم من يحفي عن أهل السنة التفريق بينهما الحقيقة لو تأملنا أقوال الذين لا يفرقون وجدنا أنهم قصدوا معنا نوافقهم عليه لكنهم أجملون ولو فصلوا لا أظنهم لا يخرجون عن قول السلف عموما هم قصدوا المعنى العام كما أشرت يعني عندما تأمل الأقوال المروزة وغير في أنه فسر الإسلام بالإمام والإمام بالإسلام ونفرق بينهما فهو يقصد المعنى العام يعني كأنه يقول الدين كله يسمى الإسلام والإيمان كأنه يقول لا أستطيع أن أقول هذا مؤمن ليس بمسلم وهذا مسلم ليس بمؤمن إلا في حال المنافقة هذا أمر غيبي لكن في شهادتنا الظاهرة لا نستطيع أن نبرد فمن هذا المعنى لا فرق بين المعنى فمن هذا يعني التصور لا فرق بين الإصطلاحين إذا قلنا أن كل, كل, كل اللفظين يدل على الدين والإسلام هذا صحيح إذا قلنا كل الوصفين بهما المسلم هذا صحيح لكن عند التفصيل وعند يعني التقسيم العلمي نجد أن هناك فرق في الإصطلاحين كما قلت كما. اشار قبل قليل نعم ومنهم من يحكي عن اهل السنه التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتاده وداوود بن أبي هند وابو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن ابي ذؤب واحمد بن حنبل وابو هيثم ويحيى بن معين وغيرهم الاختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ وإن قرن بين الإسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتاب الإسلام دينا وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل الآخر وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الإسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لأن العمل بالجوارح إنما, يتمك إنما يتمكن منه في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارفه بأعمال الإسلام فيكون مسلما وليس بمؤمن, وليس بمؤمن الإيمان التام كما قال تعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم بل... يكونوا نافقينا ماشي ماشي. ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيفا ويدل عليه قوله تعالى وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني لا ينقسكم من أجورها فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم وأن في مثل هذه الآية هناك يعني أقوال كثيرة في تفسيرها ما الذي نفاه الله عز وجل وما الذي أثبته طبعا الآية ظاهرة لأن الله عز وجل نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام مع أنهم حديث عهد ولم يعملوا بجميع شراء الدين إنما سلموا يعني معنى خضعوا الإسلام وأعلنوا أنهم مسلمين وهذه الآية في الحقيقة الخلاف عليها لا بد أن يعتبر فيه أمور الأمر الأول أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل علام الغيوب يعني في مثل هؤلاء لا نستطيع أن نقول هذا كلام لماذا لأننا هل ندري عن الخلق بأنه غير مؤمنين الله وحده هو الذي يدري عن من ادعى الإسلام هل هم مؤمن أو غير مؤمن أما نحن لا ندري ولذلك من هذا الوجه لا يصرح الاستدلال بالآية على عكس ظاهرها لماذا؟ لأن كما قلت حينما نقول أنه يمكن أن نصف أحد من الناس بأنه مسلم وليس مؤمن فهذا يعني بأنه حكمنا عليه بالنفاق الخاص وهذا أمر لا, نف... لا يعني نستطيع أن نحكم به وإذا استدلموا استدلهم بهذه الآية على مزي هذا القول نقول له استدلال خلط لماذا؟ لأن هذا حكم الله علم الغيوب وإن كنا نثلوه في القرآن إنما الخبر من الله لكن نحن لا نستطيع أن نحكم في مثل هذه الحال على من مثلا أسلم ادعى الإسلام سواء من شعوب أو أفراد نقول له الله أنتم لا تزلون مسلمين جدد ولا نستطيع أن نحكم لكم بالإيمان ما نقول له هذا الكلام لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي فهذا الوجه من الآية لا نستطيع أن نستذل به على أحوال الأحوال الخلق بعد الآية الآية حكمت على فئة معينة وما ذلك فإن الآية لا تدل على نفي الإيمان مطلقة كما ورد وهو الصحيح من تفسير الآية لا تدل على نفي الإيمان مطلقة إنما دلت على النفي مقتضيات الإيمان والله أعلم بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول هؤلاء منافقين خلص لكنه إلى الآن لم تتشرب قلوبهم الإيمان الموفي المطلوب والله أعلم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له لم تعطي فلانا وهو مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته كما في قوله لا يزهي الزاني حين يزهي وهو مؤمن وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم على قولي وهما رواية عن أحمد نعم الراجع أنه مؤمن ناقص الإيمان ومع ذلك فإن الحديث له تفسير واضح سيأتي الإشارة إليه في برس قادم إن شاء الله هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو للعلماء كلام كثير فيه لأن هذا الحديث لابد أن يفسر بالحديث الآخر وهو قول نبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما تكلم عن المؤمن إذا ارتكب كبير قال وإن زنى وإن سرق يعني يبقى مؤمن ويبقى مسلم قال نعم وإن زنى وليس وهنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فلابد من الجنب بين مقتضى الحديثين وبينهما نصوص أخرى تفسر هذا وتفسر هذا فإذن الراجح والله أعلم أنه يوصف بنقص الإيمان لا بزوال الإيمان بالخلية والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن نستعرض بعض الأسئلة الشيخ نعم اشتركت على الفرق بين كون أن نقول مثلا الأعمال من, من, من مسمى الإيمان أو كون الأعمال شرط في الإيمان نعم الحقيقة هذه فيها يعني وجوه أو فيها يعني أمر غامض أحيانا يعني قول بعض المرجع بأن مثل أبي حنيفة رحمه الله أثر عنه أنه يقول أن الأعمال شرط بصحة إيمان والسلف يقولون الأعمال من الإيمان ليست وجرد شرط الفرق بينهما أن الأصل قد يوجد مع يعني أن الأصل أن الشرط خارج المشروط في كل شيء يعني مثلا شروط الصلاة هي خارج الصلاة ليس الداخل الصلاة أليس كذلك؟ ولذلك يعني أحيانا الشروط إذا, إذا مثلا انتفت لأسباب قد لا تؤثر في الأصل هذا أمر الأمر الآخر إن القول بأن الإيمان شرط فهو يعني أن الأعمال شرط للإيمان أو شرط لصحة الإيمان فإنما يعني أنها ثمرة فقط بينما الأعمال ليست مجرد ثمرة بل هي أساس في الإيمان ومع ذلك فإن الذين قالوا من المرجع بأن الإيمان شرط من الناحية العملية وافقوا السلط يعني بمعنى أنهم عظموا الأعمال عظموا الأعمال عظموا فعل الواجبات وأيضا يعني عظموا أو مثلا أنكروا فعل, فعل المحرمات ولذلك نجد أنهم أحسن حالا ممن لم يجعل ذلك شرط ومع هذا فإنهم جعلوا الأعمال غير الإيمان بمعنى أنهم حتى مع انتفاء الأعمال مع انتفاء الأعمال يبقى عندهم أصل الإيمان يبقى عندهم لأن الشرط خارج المشروط فكما قلت من الناحية العملية فالإنسان إذا كان صادق في قوله بأن الأعمال شرط للإيمان فإنه قد يستقيم حاله لكن يبقى الجانب الاعتقادي غير سليم الجانب المعرفي العلمي يخالف السلم ولذلك الذين قالوا بأن الخلاف بيننا وبين المرجع الذين قالوا لأعمال شرط الإيمان لفظي صحيح كلامهم من وجه وليس بصحيح من وجه آخر يعني لا يقال هذا الكلام يعني صحيح بإطلاق فإذا نظرنا إلى أن الذين قالوا الـ الـ الـ الأعمال شرط للإيمان عظموا الأعمال فهم من ناحية العملية عملوا بالمقتضى الدين لأنهم جعلوا شرط للإيمان لكن من ناحية الاعتقادية فرقوا وهذا يتبين في مسألة الإعراض الكل عنه الأعمال. ويتبين في مسألة ال ال ال الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي يتبين معنا كونه شرط أو كونه أصل فالذين يقولون بأن الأعمال أصل في الإيمان وليس داخل في الإيمان يرون ان كل منافي للدين وإن كان عملي فهو يخرج المسلم من الإسلام والإيمان ويقع في الردة حتى لو كان من ناحية الاعتقادية المعرفية لم يناقل ولذلك أيضا يتبين الفرق من وجه آخر وهو أن المعرض عن الدين بالكلية عند الذين قالوا بأن الأعمال, شرط الإيمان أو أن الأعمال داخلتهم في مسمى الإيمان يعتبرون المعرض بالكلية خارج الإسلام يخرج من الدين يعني بمعنى أنه يغتد بينما الذين قالوا أنه جرد شرط قالوا ما تحقق الشرط لكن بقي الأصل فإذن الأفوارق من ناحية اعتقادية أكثر من الناحية العملية نعم ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج في إدخال العمال في مسمى الإيمان الخوارج لهم ذاهب شتى في مسألة دخال العمال في مسمى الإيمان كثير من الخوارج يرون دخول العمال في مسمى الإيمان خوارج المتقدم كثير من الخوارج الأوائل يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان اختلفوا اختلفوا اختلافا كثيرا منهم من يوافق المرجعة ومنهم من يقول بما يشبه قول أهل السنة والجماعة وإن, وإن خالفوا أهل السنة في التفاصيل فمثلا هم يك... كثير من الخوارج يقولون بدخول أعمال منهم يسمى الإيمان لكنهم يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص يقولون أن يزيد لكنه ينهدم بالكبيرة ينقص وبعضهم قال لا يزيد ولا ينقص أيضا ووافق المرجعة لا يزلون حتى الخوارج المعاصرين يختلفون في هذا لكن القول المعتمد عندهم والمقرر في كتبهم ما أدري عن يعني في كتبهم أنهم يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص إنما إذا بالمعصية بالكبيرة ينهدم هداما كاملا ولذلك يكفروا بالمعاصر علي حال الوقت طال وليس عندي أسئلة يعني في الدرس أغلب الأسئلة التي بين يدي خارج الدرس نسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا إلى صفحة نئة وإحدى عشرة وقف الشيخ على الكلام عن اسم الإسلام وهل ينتفي الإسلام بانتفاء واجباته أو انتفاء بعض واجباته نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عما, عما ترك شيئا من واجباته وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاقنا في أسم الإسلام عنه إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال ما تارك الزكاة بمسلم ويحتمل أنه كان يراه كافراً بذلك خارجاً من الإسلام نعم ما يتعلق بأركان الإسلام الاختلاف فيها بين السلف وارد يعني هل تارك جميع أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام يخرج من المله أو أن ذلك راجع أو أن الخروج من المله يخص بعض أركان الإسلام جمهور السلف يتفقون في الجملة إلا او أو القليل على أن تارك الصلاة بالكلية المعرض عن الصلاة كلية أنه يخرج من المن لكن بقية أركان الإسلام اختلفوا عليها ثلاثا كبيرة فمنهم من يلحط الصيام والزكاة بالصلاة ولا يلحط الحج ومنهم من يدخل جميع أركان الإسلام أي يلحط جميع أركان الإسلام ويرى أن من أخلى بأي ركن من أركان الإسلام الخمسة يخرج من لكن هذا الرأي قليل وليس عليه الكثير لا من الصحابة ولا التابعين ولا من دونهم فإذن يكون الخلاف في ما دون الصلاة أما الصلاة فالراجح والخلاف فيها قليل فالراجح أن تركها يخرج من هذا أمر الأمر الآخر أن الكفر كما تعلمون الوالد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم غالباً هو الكفر غير المخرج من الملة يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصل بعض الأعمال بأنها كفر أو بعض الترك بأنها كفر معد مع الصلاة أكثره من الكفر الأصغر وكذلك نفي الإسلام نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو حتى نفي دخول المسلم في المؤمنين أو نحن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بكم فهم منهم أو قل صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا وليس مننا من فعل كذا أو قال من فعل كذا فقد كفر أو وصف بعض الأعمال كالنياحة وطعنة الأنساب والتسسقى بالنجوم ونحو ذلك بأنه كفر أو اتيان الساحر أو نحو ذلك هذا ورد في ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأعمال وأمثال وبعض وغيرها بأنها كفر هذا الكفر الذي يتعلق بالأعمال معد مع الصلاة تركا أو فعلا أغلبه من الكفر غير المخرج مهم الله ولذلك أشار الشيخ هنا إلى أن الخلاف لا يكد يوجد في قوله ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام عنه أي مرتكب الكبائر وكثير من الكبائر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر نعرف التلازم بين الأمرين يعني هناك كبائر كثيرة وصفت بأنها كفر فعلى هذا يتدخل في مسمى الكبائر إذن فالعليه جمهور السلف أنه لا ينفى الإسلام عن مرتكب الكبائر لكن ترك الصلاة ترك الحج الزكاة تارك الصوم تارك الحج هذا يعني أمره أعظم من مجرد ترك كبير ترك ركل من أركان الإسلام هنا وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية يقول لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابيتهم وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمر بن عبسة وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم فقال رجل منهم إني مسلم فقتله رجل من السرية فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات نعم هنا سماه مؤمن مع أنه فقط ما أعرف عنه إلا أنه شهد ألا إلهي لله وإن محمد رسول الله أو ادعى الإسلام ادعى الإسلام يعني قال إني مسلم ما قال غير هذه الكلمة لأنه ما كان هناك وقت ليتبين من أعماله أنه مسلم هذا في وقت تتان سرية سرية غارت على قوم فادعى من أحدهم أنه مسلم ربما أسلم تلك اللحظة وورد في نص آخر أنه وربما في قصة أخرى قصة أسامة من زيد أنه قال أشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله بمعنى كأنه أول مرة تسمع منه الشهادة كأنه دخل في الإسلام تلك اللحظة حتى وإن ظهر يعني للسامع له بأنه أراد أن يتعود بها من السيد يتقي بها السيد فالمهم نأخذ من هذا فائدة مهمة جدا وهي قاعدة شرعية أن الحكم في الإسلام عغيره إنما يكون على الظاهر والدعوة يعني من ادعى أنه مسلم وليس عندنا ما ينفي ذلك فهو الأصل فيه الإسلام ولو لم يدعى إلى تلك لو قال أنا أسلمت أو أنا مسلم الآن فمعنى هذا أن نتثبت من حاله لا نطبق عليه أحكام الردة ولا, ولا يقاتل إذا كان في صف القتال حتى يتبين حاله إذن الحكم يكون على الدعوة وعلى الظاهر هذا هو الأصل وأمور السراير تترك لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل ولذلك سمى هذا الذي قال أني مسلم سمى نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مؤمناً بمجرد دخوله في الإسلام ابتداء وهذا دليل على أن الإسلام إذا أطلت يدخل فيه الإيمان يدخل فيه الإيمان نعم فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال أنا مسلم مؤمناً بمجرد هذا القول قد أخبر الله عن ملكة سابئن أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم قلت وما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام نعم هذا مما يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وأن الإسلام إذا عبر به عن الدين وحده تضمن ويابد أن يتضمن الإيمان وكذلك العكس لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سئل عن الإسلام فسره ببعض أعمال الإسلام وبأعمال الإيمان فسره بأصول الإسلام وأصول الإيمان وإنه لما قال وما الإسلام يعني عدي قال أن تشهد أن لا إله الله وأن تشهد أني رسول الله وتؤمن بالأقدار كله فجمع هنا بين أصليهم الأول منهما ركن الإسلام الأول والثاني منهما ركن الإيمان آخر أركان الإيمان. نعم. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير نعم. وأما إذا نفنح قوله إن الشهادتين من فصال الإسلام يعني بذلك أن الشهادتين شهادة الإله إلي الله وأن محمد رسول الله هي الرقم الأول من أركان الإسلام ولا شك و أيضا ليس المراد بالإكرار بهما مجرد التلفر لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن معاني هذه المعاني من نفق بها فلا بد أن يكون التزم مثل من قبل أو وقع عقدا بينه وبين طرف آخر فإن هذا العقد تضمن شروط وبنود. هذه الشروط لها معاني الذي يوقع على هذه المعاني والتزم بها يعتبر ملزم كذلك من شاهد إلا إله إلا الله وإن محمد رسول الله يعتبر ملزم بمكتض الشهادتين ومكتض الشهادتين لس في الظاهر فقط بل حتى الظاهر والباطن قال فعلم أن التصديق بهما التصديق أن أنه لا إله إلا الله والتصديق أن محمد رسول الله وهو أمر قلبي داخل في الإسلام ولذلك اعتبر رأس الإيمان ورأس الإسلام ورأس الدين كله شهادة الله إليه الله محمد رسول الله بما فيه المعرفة والتصديق القلبي وبما فيه الالتزام للجوانب مما يدل على أن من الإسلام والإيمان معناهما إذا انفرد كل منهما يتداخل وإذا اجتمع كما سبق كل منهما له دلالة على جانب من جوانب الدين نعم وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد فإن, فإن إيمان الصديقين الذين يتجل الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدائر بحيث لو شكك لدخله الشك نعم الشيخ ذكر عبارة موهمة يحسن الوقوف عندها قليلا قوله فإن إيمان الصديقين الذين يتجل الغيب لقلوبهم إيمان الصديقين الذين يتجل الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة هذا التعبير مهم قد يدخل من خلاله بعض الجاهلين وبعض المبتدعين وبعض الأهواء ليقولوا بأن الصديقين يطلعون على الغيب وهذا الحقيقة ليس هو مراد الشيخ لأن الشيخ يعرف عنه أنه لا يقول بهذا التفسير الخاطئ إنما قصده أن الصديقين الصالحين من عباد الله الذين يقوى إيمانهم يستشعرون قوة اليقين بالغيب الذي ذكره الله عز وجل في الكتابة السمرة وليس غيره ففرق بين إيمان الصدقين والأولياء بالجنة وبين إيمان من دونهم من المقصرين بل قبل ذلك فرق بين إيمان المفين الصالحين أولياء الله الذين يحسنون في عباداتهم إيمانهم بالله عز وجل وعبادتهم لهم وبين من دونهم من المقصرين فالصدقين يعبدون الله كأنهم يرونه ومن دونهم يعبدون الله كأنه يراهم ومن دونهم يعبدون الله ولا استشعرون رقابة الله فهذا معنى أنه يتجلى الغيب لقلوبهم يستشعرون رقابة الله عز وجل وإذا جاء الخبر عن الأمور الغيبية تصوروها وكأنها أمامهم هذا هو التجد لكن لا يعني ذلك أنهم يطلعون من الغيب على ما لم يطلع عليه غيرهم أبدا ليس عندهم علم بأكثر مما ورد في كتاب السنة من أمور الغيب نعم ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين ومن هنا قال بعضهم ما سبقكم أبو بكر بكثرة, بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره نعم هذا حقيقة وصف جيد وفعلا يطابق ما جاء في النصوص ويطابق الواقع فإن كثيرا من السابقين الأولين من النبيين والصديقين وخيار الصحابة وكبار العباد والصالحين من هذه الأمة الذين هم على الاستقامة نجد أنهم سبقوا الناس سبقا كثيرا كبيرا في الدين والعمل الصالح وهذا السبق لا نجده في أفراد العمل مفردات الأعمال بقدر ما نجده في بركة يضعه الله عز وجل في أعمالهم بسبب قوة قلوبهم ويقينهم بالله عز وجل فلذلك لو نظرنا إلى سير كبار القدوات من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكبار الإمة نجدهم في سائر حياتهم كسائر الناس لم ينقطعوا للعبادة كل الانقطاع لم ينقطعوا كل العبادة بل يعملون كما يعمل سائر الناس في سائر أمور يعني الحياة وإن كانوا يخصون العبادة بمزيد ميزة وبمزيد وقت لكن ليس منهم من, من أهل الاعتبار والقدوة من يقضي جميع نهاره مثلا في الصيام والتسبيح والتهليل والذكر وليس له عمل في بسائره والحياة وليس منهم من يقضي ليله كله في السهر في العبادة بل كانوا بين هذا وذا فإذا السبق لابد أن يرجع إلى أمر آخر فيغفل عنه كثير من الناس السبق في الخير وهو صلاح القلوب استقامة القلوب على دين الله عز وجل هذه التقوى التي تجعل أولئك الصالحين يراقبون الله عز وجل في جيمة أعماله ومن هنا يهديهم الله ويسددهم ويفقهم إذن فليس عندهم مزيد طاقات في الطاقات المادية وليس عندهم أيضا انقطاع للعبادة بل كانوا يمارسون الحياة ويعملون في وجوه الحياة في الدين والدنيا كما يعمل سائر الناس إذن فالأمر راجع إلى تفاوث القلوب أكثر من تقاوة الأعمال نعم وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون فقال نعم والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ثم حدث خلاف المرجعة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة ومن من صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر, وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي وكثرت فيه التصانيك بعدهم من جميع الطوائف وقد ذكرناها هنا نكة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها وفيه إن شاء الله كتائه حسن قبل أن نتجاوز هذا أحب شير إلى التعليق الأخوة الذين معهم الكتاب المحقق التعليق الذي ذكره أو أورده المحقق هداه الله صفحة 114 و وهو قول الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري على سعيد البخاري ما كان له أن يدرجه هنا لا محل له لأن هذا التعنيق في الحقيقة نشاز عن أصل الكتاب وعن مسار المؤلف الذي يقرع عقيدة السلام ولذلك عجبت ولم ينقضي عجبي لماذا اختار المحقق هذا النص في كلام الشيخ أنور الكشميري ولماذا وضعه في هذا الموضع ولماذا ما علقته وماذا يريد ما قصده بذلك مع أن تعليق إخوان تضمن يعني أشياء كثيرة ليست مما يقره السلف وليست مما له موجب في هذا السياق إلا اللهم أن يكون إقحام لمقالات أهل أهواء البدع من باب فقط الابطلاع والعلم وهذا لا حاجة له في مثل هذا الكتاب الخالص الذي هو على نهج السلف وليس فيه مثل هذه الزلات إلا مجرد إشارة إليها مع البيان أنها خطأ على حال هذا تقديم لما سأنبه إليه في هذه في هذا النقل اولا ذكر في أول التعليق المذاهب الأربعة في موضوع التصديق والإقرار أي موضوع الإيمان وحقيقة الإيمان وذكر فيه قول الخوارج والمعتزلة وذكر فيه قول المرجئة وذكر فيه مذبه للسنة والجمع وتضمن بعض قوله أخطاء أولا في قوله والثالث مذهب المرجئة صفحة 115 الصفحة الثالث من التعليق قال والثالث مذهب المرجئة فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط فصار الأولونة والمرجعة على طرفين الحقيقة ليس هذا هو مذهب المرجعة عند الاطلاق. هذا مذهب غلاة المرجعة الجهمية وهذا لا يحكى عندما يحكى قول المرجعة عن عند الإطلاق إذا أطلقت المرجعة بدون تقييد إذا ماقي قيلة مرجعة الجهمية هذا قولهم المرجعة ما قالوا لحاجة إلى العامل المرجعة مرجعة الفقهاء وهم أهل الأرجاع الحقيقي ما قالوا لا حاجة إلى العمل قالوا أن العمل مطلوب شرعاً لكن ليس, ليس من الإيمان فإذن ينبغي أن نفهم دائماً إذن كان ينبغي, ينبغي أن يقال والثالث مذهب غلاة المرجعة أو مذهب المرجعة الجهمية وتصحّق المرجعة مذهب غلاة المرجعة أو مذهب المرجعة الجهمية هذا الأمر الآخر أنه قال بعد ذلك في قال ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين الحقيقة أنه عد من الفرقتين المرجئة عدى من مذاهب أهل السنة وهذه مغالطة كبرى وهذا اللي جعلني يتعجب من المحطة وهو من أهل الحديث ومساعده أيضا وهو من علم يسكتون عن هذا لماذا أورد هذا؟ وسكت عليه وهو يتضمن يعني تدليس ومغالطة وهو يتضمن خدعه لطالب العلم خاصة مبتدئ الذي لا يميز ولا يفصل لا يستطيع التقصير قوله ثم هؤلاء أهل السنة والجماعة افترقوا إلى فرقتين الصعين المفترق لا يصح أن أهل السنة والجماعة افترقوا في هذا المسألة نعم افترقوا في الأمور الخلافية الجزئية من هذه المسألة لكن في هذه المسألة التي هي أصلية التي هي دخول الأعمال في مسمى الإيمان دخول الأعمال في مسمى الإيمان هذه لم يختلفوا فيها ولذلك أدخل المرجع ضمن الفرقتين يعني أدخل المرجع ضمن أهل السنة وهذا خطأ قال فأكثر محدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال وهنا أيضا تجدون سر العبارة سر إرادها قال وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى طبعا كلمة إمامنا الأعظم غير لعيقات يقصد أبا حنيفة رحمه الله لكن الرجل حنفي كما هم قال, قال وإمامنا الأعظم رحمه الله وأكثر الفقهاء كلمة أكثر الفقهاء هذا صحيح أكثر فقهاء الحنفية اكتبوها قيدوها أكثر فقهاء الأحناف وليس الفقهاء عموما بل العكس أكثر الفقهاء على قول إسأل السنة وجماعة قالوا أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان جعل هذا من مدى بالسنة مع اتفاقهم جميعاً عن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير هذه مغالطة اخرى أخي المستمع الكريم تابع ما تفقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية رياض هاتف رقم 4911 985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته